حبيبي والله اني ما قدرت استوعب اللي صار حبيبي والله اني ما قدرت استوعب اللي صار لفى خبرني يا وخلفت ظن اللي صدق ظنه انا كذبت في كل مقلي صادقه الاخبار كتمت انفاس صدري وفضحتني جره الونى انا كذبت في كلي نقلي صادقه تخبار كتمت انفاس صدري وفضحتني جرة الونه حبيبي حبيبي ضاعت دروب الرجا والدار غير الدار سكنت بدار من يسكن بها ما تلحقه منه حبيبي حبيبي ضاعت دروب الرجا والدار غير الدار سكنت بدار من يسكن بها ما تلحقه منه ياوالي ياوالي كل ما طالع براءه تلمحك للنظار ومن يسكن بعينك كيف تقدر تبتعد عنه ياوالي ياوالي كل ما طالع ياوالي كل ما طالع براءه تلمحك للنظار ومن يسكن بعينك كيف تقدر تبتعد عنه بدت تتشابه دروبي بدت تتشابه دروبي يلين الدرب فيها احتار أنا المغرم وكانت لي دروب الشوق مطمنة أعاتب أعاتب كل خطوة شوق واصنع للذنوب يا يلين العذر أصبح ذنب حظي واعتذر منه أعاتب أعاتب كل خطوة شوق وصنع للذنوب عذار يلين العذر أصبح ذنب حظي واعتذر منه إذا سن الدهر سيفه إذا سن الدهر سيفه وحلت بالقضاء لقدر من يرد القضاء سيفه إذا سيف الدهر سنة إذا سن الدهر سيفه إذا سن الدهر سيفه, سيفه وحلت بالقضاء لقدر من يرد للقضاء سيفه إذا سيف الدهر سنه إذا جفت مواردها تمني وذبلت الأزهار من يرد السواجي والندى والعطر والبنة إذا جفت مواردها تمني إذا جفت مواردها تمني وذبلت الأزهار من يرد السواجي من يرد السواقي والندى والعطر والبنه كتبتك كتبتك والقوافي بيت سري والبيوت اسرار تعبت اخفي جروحي والشعر يوشي وانا كنا حبيبي حبيبي وانت في قربك وبعدك جنتي والنار واذا لابد من بعدك حبيبي نارك الجنة.